وذَٰلِذِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُقْلِلِ لِلَّهِ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا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 وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فكان الله شاكرا عليما